111. بسم الله الرحمن الرحيم 112. إذا السماء انشقت 113. وأذنت لربها وحقت 114. وإذا الأرض مدت 115. وألقت ما فيها وتخلت 116. 112. <تصفيق> يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 113. فأما من أوتي كتابه بيمينه 111. فسوف يحاسب حسابا يسيرا 112. وينقلب إلى أهله مسرورا 113. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا 111. ويصلى سعيرا 112. فِي كان في إِنَّهُ مسرورا 113. إنه ظن أن لن يحور 114. بلى إن ربه كان به بصيرا 112. فلا أقسم بالشفق وَمَا والليل وما وسق 114. والقمر إذا اتسق 115. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 113. بل الذين كفروا يكذبون 114. والله أعلم بما يورون 119. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير